ليس مجرد كلام نظر. يبدأ حكي التوحيد تخلصه من الشر من الشيء، بالقل وباللسان وبليه وبالجوارح. وهذا لازم لكل أحد. وباللسان والجوارح يبدأ مبناء على حسب القدرة والصطاعة والعجز وعدم العجز. ما شكلنا؟ فالإنسان يعلن ذلك باللسان ويفعل ذلك بجوارحه. وهذا مرتبط بالقدرة والاستطاع والعجز قال المصنف رحمه الله في هذه الآية إن إبراهيم كان أمه لالا يستوحي شسالك الطريق من قلة السالكي الشيخ محمد عبدالله أبب لفتات له إيمانية وفوائد رائعة فيعني يريد أن يقول لك كما يقول لنا أيضا في آخر هذا الباب أنه ليس من علامة الحق والصدق ليس من علامة ذلك كسرة التابعين أو الأتباع أو السالكين فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى عليه زمان كان أمة واحدة لم يكن على وجه الأرض مؤمن غيره وزوجته صار ومع ذلك كل البشر يتشرف بالانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكل يدعي أنه من أتباع إبراهيم اليهود والنصارى والمسلم فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى عليه الزمان كان بمفرده فسالك هذا الطريق ينبغي عليه أن يستوحش أن تصيبه الوحش والضيق وغير ذلك من الحزن وغيره من كل السالكين قانة لله دائم طاعة الله تبارك وتعالى لا للتجار لا للأموال لا للمترفين أي مخلص في طاعة الله تبارك وتعالى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا يعني كالعلماء المفتونين يمينا وشمالا سواء للمناصب سواء للأموال سواء للجاه سواء للرئاسة سواء للشهوات يعني ذا الإخلاص يبه حنيفا، حُلّنا من معناه للإخلاص. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كسر سواده وزعم أنه من المسلمين. ثم روى ابن عباس قوله إن إبراهيم كان أمه أي على الإسلام، ولم يكن ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. إبى الأمة إما إنه كان لوحده كان بمفرده على الإيمان أو إنه هو إيه قدوة وإمام يقتدي به الناس ولهوجاء تعارض بين هذا المعنى وبين غيره. حنا طبعاً ملاحظين في الشرح كده أحياناً الشيخ يقول قال المصنف احنا برضو إيه بنراجع قال المصنف له الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحياناً بتلاقي بيذكر بي كلام ثم يقول كلت سوف نفهم من ذلك أنه كان بني الكلام الشيخ سليمان في كتابة تيسير العزيز الحمي هو الأصل أنه يأتي بكلام الشيخ سليمان إما بنصه وإما مختصر فيه وإذا كان له تعليق على هذا الكلام يقول ما قلت مثلا أنه يضيف إضافة معينة وأنه يصحح يعني خطأ ما أو غيره قلته هذا من كلام الشيخ عبد الرحمن مثلا كان المصنف ديت يعني ديت في بعض الكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعض الكتب الأخرى ذكر هذه الفائدة فذكرها وبعدين بيتعلق على إيه على إيه هذا إيه هذا ما يتعلق الآية الأولى هذا ما يتعلق الآية أما الآية الثانية ويقول تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون قال وأورد ال الآيتين السابقتين على هذه الآية سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون فذكر جملة أوصاف المؤمنين جملة أوصاف للمؤمنين أولاً أنهم يخشون الله تبارك وتعالى يبقى الذين هم من خشية ربهم مشفقون والخشية هي خوف مكرون بعلم الخشية خوف مكرور بعلم والذينهم بأيات ربهم يؤمنون يؤمنون بأيات الله تبارك وتعالى سواء كانت الآيات الشرائع أو الآيات الكونية الآيات الشرائع كالقرآن والآيات الكونية في أنفسهم وفي الأفاق من حولهم والصفة التي بعد ذلك والذين هم بربهم لا يشركون إذن من أوصاف المؤمنين أنهم لا يشركون بالله تبارك وتعالى يقول وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من طبعا القدح في الإسلام ليس في الضرورة أن يكون يعني يساوي الكفر يعني برضو إيه هذا الإسلام هذا الشخص فعل فعلا معين أو قال قولا معينا يقدح في الإسلام هذا ليس بالضرورة يساوي أنه إيه أنه كفر أو خرج من المل بل القدح في الإسلام معناه إيه الكفر وإنت نازل كده آه يعني لا شك أن المعصية قدح في الإسلام مش يعني يخدش الإسلام البدع خدش وقدح في الإسلام والكفر قدح في في الإسلام فهو هنا يتكلم كلاماً عاماً. كلاما عاما لا يقصد به التكيير ولما المرء قد يعرض له ما يقضح في إسلامه من شرك جالي أو خفي طبعا الشرك الجالي أحنا إن شاء الله المرة القادمة هو يتكلم عن الخوف من الشرك إيه هنتكلم إن شاء الله عن مسألة الشرك وتعريفه وأنواعه وهي هذه المسألة فالشرك في منه شرك جالي عن ظاهر وفي شرك خفي في الغالب يكون ايه في القلب كالرياء مثلا نفى ذلك عمي هذه لأن الشرك الجل والخفي بيقذح في الإسلام، فلما كان الشرك دائما يقذح في الإسلام، نفى الله تبارك وتعالى الشرك عن اللي، عن المؤمنين. وذلك وتحقيق التوحيد. وإحنا طبعاً ممكنوا ليه؟ وهذا بعض وأنواع تحقيق اللي التوحيد. إنه تحقيق التوحيد إنك بتنفي منه وتخلصه من الشرك وما دون الشرك من البدع والمعاصي. قالوا هذا وتحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعت ونفعتهم قلت طبعاً ده كلام الشيخ سليمان فشهاب الرحمن بيعلق على هذا الكلام يقول قلت قولوه حسنت وكملت هذا باعتبار سلامته من الشرك الأصغر وأما الشرك الاكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر ولو قال الشارح صحت لكان اقوى هو طبعا الأشكال كله فين ان هنا في كلام عام كلام مجمل ما شكله فلم يقول مثلا تحقيق التوحيد نفي الشرك والبدع والمعاصي هينفع يقول حسن إسلامه ولا صح إسلامه لا بد من التفصيل لا بد من ليه من التفصيل وبرضو مش هينفع قول ان هو الشرك الأكبر والأصغر أو الجالو والخفي وهو البرض صح إسلامه برضو العبارة فيها إيه فيها إجماع لا بد من التفصيل إن قصّت بتحقق التوحيد الشرك الأكبر هاتقول صحيح إسلام إن قصّت الشرك الأصغر والمعاص والبدع والزنا ما دون ذلك هاتقول حسن إسلام وكمال إسلامه فلا بد من التفصيل لا بد من في مواضع الإجمال هذه وبعدين ذكر بقى كلام كثير والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحّدون ويعلمون أنه لا إله إلا هو إلا الله أحد صمد لم يتخذ صحبة ولا ولدا وأنه لا نظير لهم. ده بالنسبة للآية الأولى والآية الثانية. أما الحديث فطبعا إحنا برضو منبه إن إحنا إحنا غير معنيين إنه كل ما يبين لفظ نشرح أو كل ما يبين لنا مسألة معينة نشرح ليه؟ لي في الغالب والأوفى والأحسن. بناترق كل مسألة لما مناسبها من الأبواب واضح لأن هذا الحديث فيه جملة من المسائل الرك وثاجد التوكل على تبارك وتعالى ثاجد الطيور والكي مسائل كثيرة جدا هنعرض لها بما للباب أو الغرض أو مناسبة الباب. أما تفاصيل مسائل فلها أبواب مستقل يعني الرك لها باب مستقل التطير له باب مستقل والتوكل له باب المستقل فاحنا أنا من الحديث يعني بكل ما يناسب هذا الباب.طيب الحديث قال عن حسين بن عبد الرحمن طبعا هذا الحديث صحيحين بخاري ومسلم بخاري رواه مطونا ومختصرا ومسلم وهذا الشيخ أوراده شهاب الرحمن يقول هذا لفظ مسلم وهذا لفظ مسلم عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت عند سعيد ابن جبير إحنا برضه يعني حتى لا تشتت الذهن إحنا علون الباب، من التوحيد، دخل الجنة بغير حساب، ولا عذر مشكلاً. ده العنوان. أو ممكن تقول من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد. <تصفيق> قال حسين كنت عند سعيد ابن جبير حسين عبد الرحمن وسعيد ابن جبير ابن التابعي. من التابعين، من أجلاء التابعين. فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فانقض بمعنى سقط يبقى كان في كوكب في السماء انقض يعني سقط والباريحة اللي هي الليلة السابقة جول يعني ذكر عن أهل اللغة إن قبل الزوال تقول البارحة بعد الزوال تقول تقول الليلة يعني قبل الزوال اللي هو وقت الظهر هتقول رأيت الليلته بعد الزوال تقول رأيت ليه البايحة باعتبار إن الليل بيدا من المغرب لغاية ليه يعني ليلة وما يتبعها لغاية الظهر هذا هذه ليل فانت الصبح من فجر لغاية الظهر تقول ليه الليلة تقصد الليلة ليه إذا بعد ظل الشمس عن كبر السماء بعد وقت الظهر هتقول لي الباريحة يعني الليلة ليه الليلة السابقة الليلة السابقة المهم الغرض أيكم رأى الكوكب الذي زن البارحة الباريحة فقلت أنا حصيم قال أني رأى هذا الكوكب ونقد الباريحة نقد في وقته متأخر من الليل فممكن يتباطى اللي زه من الجلوس يظن أن حسين كان مثلاً صهران يعني يصلي فأراد أن ينفي عن نفسه موضوع الريابة قال لهم أما إني لم أكن في صلاة أقول بلك إبه هو هنا إيه يحتاط لنفسه ألا يظن به أنه يرائي. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت اللي كان مصهر وجعله يصهر أنه واللدغ اللي هو لدغته العقرب وذوت السموم إذا أصابته بسمه وذلك بأن تابره بشوكته يعني بتغرصها عقرب قرصه فسأله سأله سعيد قال فما صنعت قلت ارتقيتم وفي لفظ عند مسلم قال استرقيتون يبقى استرقيتون أو ارتقيت بمعنى طلب من يرقيه طلب من يرقيه والرقية باختصار هي عبارة عن كلام كلام يتلى يقرأ يشفي الله تبارك وتعالى من الأمراء سواء كانوا قراءة قرآن،, قرآن أحاديث، ذكر دعاء لله تبارك وتعالى، كله، كله هذا داخل في معنى الاجت، في معنى الركعة. فحصين طلب من يركي، طلب من يركي. فسأله سعيد، قال فما حملك على ذلك؟ وطبعاً تخيل ده كله حوار، يعني من أمتع ما يكون أن ترتقيت، ما حملك على ذلك؟ بيطلب منه ليه يقوم منه الدليل يبقى فيه طلب الحجة على صحة المذهب طلب الحجة على صحة المذهب قال حديث قلت حديث حدثناه الشعبي العامر الشعبي رضي الله رحمه قال ما حدثنا قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب. أنه قال لا رقية إلا من عين أو حما لا رقية الا من عين او حمه العين هي اصابه العائن غيره بعين عندنا عائن إنسان مشهور إذا نظر بعينه إلى شيء يعني يحدث مكروه لهذا الشيء ده بنسميه ايه العائن ها أقول دلوات إن شاء الله يبدأ عمد للم يسميه لإيه العائن والذي يصاب ويصيبه الضرر بنسميه المعين فبيقول العين أما العين نفسها هي إصابة العائن غيره بعين العين هي أحد أنواع الحسد نحن نعرف إن الحسد تمني العبد زوال النعمة عن أخيه الحسد إن العبد يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه ده بنسميه الحسد وهذا الحسد قد يكون مصحوبا بعين أي بالنظر وقد يكون غير مصحوب باليه بالنظر فإذ كان مصحوب بالعين أو بالنظر ده بنسميه العين واضح كده؟ إن لم يكن مصحوقاً يبقى حسد علي, إيه؟ على عموم والله تبارك وتعالى كما يقول ابن جعل في بعض النفوس يعني خاصية معينة بحسن هو لو نظر لشيء وأعجب به هذا شيء يصيبه ضرر يصيبه ضرر وأذى وهذا كله بقضاء الله وقدره كله بقضاء الله وقدر وقدرة الله تبارك وتعالى ودا مشهور يعني بعض الناس حتى إحنا بتعبير الدرجة عندنا، يقولك دافرن دعمنا مثلاً صفر مثلاً. يعني صفر يعني مشهور إنه ما نظر إلى شيء إلا إذا أصيب هذا لي، إلا إذا أصيب هذا الشيء. وكان مما يحكي عنه من الترايح، إن كان فيه رجل يعني أصابه الغيظ من جار، جاره عنده مثلا أموال. بهاء مثلا وما ذلك ومضغاض هو وفي رجل في القرية معروف بالايه بهذه الخاصيه يعني ينظر لشيء وما يعني يصيب الاذى بقدر الله فراح استاجره يعني هو ايه ايوا بمال هيدي له قدر من المال بحيث ان هو ينظر لهذه الأموال بحيث ان هي ايه تمر تموت وطبعا عشان الحبكه الدراميه ما حدش يشوفه كده خلاه في اخر قريه بعيد عشان ايه يكون بعيدا عن الثوم فبقول له انا ايه انا عشان تنظل هذا الشيء ويعني ايه عايز بقى عيد ما تخرش الميه فبقالوا فين ال ال هذه البهاء وهذه الحيوانات فأشار إلى بعين قال ايه هناك اه الله وانت شايف لغاية هناك كده فالراجل ذهب بصره فباله <تصفيق> فأصابته الايه فاصابته العين بقدر الله ومشكلة العين مشكلة العين إن هي أحياناً قد لا تقتصر على مال الغير ممكن الإنسان يعين مال نفسه دون أن يدري يعني ممكن الإنسان ينظر إلى ماله إلى أمواله إلى أولاده إلى سيارته إلى داره ينظر إليها نظرة إعجاب فتصيبه العين لذلك الشرع إذا نظرت إلى شيء وأعجبك إنك تقول ما شاء الله لقواته إلا بنا إنك تبرك تدعو بالإيه تدعو بالبركة ويد كلها من الأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى وموضوع العين هذه عرفنا عن طريق الشرع بلك مثلا مقالف الحديث العين حق العين حق وقال لو كان شيء صابق قدر لسبقته العين بمعنى إن العين جملة قدر تبارك وتعالى. فهو سبب عرفنا ذلك بالشرع وعرفنا ذلك أيضا بالإيه؟ بالتجارب. يعني هذا معروف بالتجارب. المهم من أن, إن روى الحسين عن مريضة من الحصيب أنه قال لا إلا من عين أو حمى. هذه العين. هذه العين. إن شاء الله يمكن يكون هناك تفصيل أكثر لما نتكلم عن مسألة الرقب. نتكلم عن الرقب. والحمى قال هي سم العقرب وشبهيها الحمى هي سم ذوات السموم فحصين فاين من الحديث إن هو لو لودغ يطلب الايه يطلب, يطلب الرقي ويرتقي فقال له سعيد النجوبي قد احسن من انتهى الى ما سمع وهذا يعني نحن نتعلم بالادب الادب, الأدب الشرع يعني إن احنا بيننا وبين بعض لما تجد أخاك فعل فعلا موينة قال طالما موينة لا تعجل عليه تقول ما حملك على ذلك ما دليلك وفي نفس الوقت هو لا يأنف حيث بعض الناس يأخذ هذا الكلام كأنه تنقص يعني لا ينفعش أحد يقول لي بل بتاعك أنا كوني بفعل دليل أخبرك بعض الناس سلوكه هكذا فإذا أقل لك هذا فإن كان عندك حجة آية أو حديث أو كلام أحد العلماء تذكره وأنا بدوري لو عندي كلام آخر لابد أننا تحية على هذا لين على هذا السور قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني اللي عنده دليل وعمل به فقد إيه قد أحسن على كل حال حتى وإن كان فهم هذا الدليل على غير وجه فسعدكم لو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني كونك انتهيت إلى حديث أو إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حسن وفي نفس الوقت سعيد عنده حديث آخر عنده حديث آخر في المسألة ولكن لا يعارض هذا الحديث معارضة كلين في نوع من الجمع فقال له أحسن من تهي لما سمع ولكن أنا عند حديث آخر يعني يفهم على الوجه الفلام قال ولكن حدثنا ابن عبي طبعا لا ركي إلا من عينه وحمه هو هنا في المتن يعني أورده موقوفا وذكر إن هو رواه أحمد بن ماجه مرفوع النبي عليه الصلاة يعني صح أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح الشيخ الألبان ونتعجل لفهم هذا الحديث لا ركية إلا من عينهم حما يعني الظاهر اللي كانوا تبادل البعض الأزهان أن الركية لا تنفع الرقية لا تنفع إلا في هاتين الحالتين في حالة العين وفي حالة الحمى يعني لا تغذوات السموم أو في حالة العين وهذا الفهم يعني الأقرب كما قال الخطابي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى هذا الكلام لأنه لما نتكلم عن الرقى بعد كأن أن كان شاء الله هنكد أن الرقى من خلال أحاديث بالكثيرة أنها تكون في العين في الحسد في لد غذاء السموم وفي غير ذلك من الأمراض وفي غير ذلك من الأمراض. من أجل الجمع بحيث ما ما فيش تعارض هنجمع بنقول كما قال الخطابي أن الرقية تنفع في كل ما جاء به الشر ولكن من أنفع ما تكون في مسألة العين واليه والحمه يبقى كان تأويل الحديث أو تفسير الحديث لا رقيتها أنفع وأشفى وأنفع من العين والحمه أنفع ما تكون الرقية في هذه في هذه الحال ثم قال سعيد ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعرضت عليه الأمم، عرضت عليه الأمم. عرضه الله تبارك وتعالى نبي عليه السلام بمعنى أن الله عز وجل أراه مثاله، أراه مثاله. هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن لكتبه آخر على كتاب التوحيد اسمه كرة كرة عيون الموحدين. لكتبه آخر على كتاب التوحيد. يسموه كرة عيون الموحدين يعني برضو بيعلق على كتاب التوحيد ولكن بإيه باختصار يعني أخسر من كتاب فتح المجرة بيقول في هذا الكتاب لو كتاب كرة عيون الموحدين بيقول وعرضها وعرضه عرض الأمام النبي عليه السلام أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يا بيقول في كتاب كرة عيون الموحدين وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها، أراه مثالها، فوردت عليه بمعنى رأه الله تبارك وتعالى أراه مثالها مما يكون يوم القيامة. وقيل عرضت عليه في المناه، في فيه في المناه. وقيل رآها ليلة الإسراء والمعراج ليلة أسري به وعرج به إلى السماء رأى هذه الأمم على كل النبي عليه السلام رأى هذه المشاة رأى هذه المشاة طبعا بيقول في الفتح المجد هنا يعني بعض روايات في الترميذ والنساء عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء لعن الترميذ والشيخ الألبان أن ذلك كان ليلة الإسراء كان ليلة الإسراء قال الحافظ حافظ ابن حجر فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء يعني ابن عباس من صغار الصحابة وهذا الحديث يعني ذكر عليه السلام في المدينة والإسراء كما عرفنا وفين في مك فابن حجر بيحاول يجمع يعني يقول لعل هذا حج لمن رأى أن الإسراء تعدد وطبعا هذا كلام ضعيف هذا كلام ضعيف والجديد للبسلام رأى ذلك ليلة الإسراء ثم يحدس به في المدينة يعني لا تعارض في ذلك قال قلتُ شهاب الرحمن وفي هذا نظر ومحكم في هذا أن الإسراء نبع السلام لم يتعذر كان إسراء واحدا بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد الرهد قالهم هم الجماعة دون العشر يعني بعض الأنبياء يأتون يوم القيامة بعضهم معه الرهد معه الجماعة دون العشر بعضهم معه رجل واحد بعضهم معه رجلان بعضهم معه أكثر بعضهم ليس معه أحد لم يتبعه أحد فبيقول فيه الرد على من احتج بالكسرة وإحنا قلنا كلام الشيخ محمد لما إبراهام كان أمه قال لألا يستوحش السالك من كلة السالكين وقال هنا فيه الرد على من احتج بالكسرة كيف هذا؟ هذا النبي الذي يأتي يوم القيامة ولم يتبعه أحد هل قصر في الدعوة الله تبارك وتعالى؟ كلا كان على الحق؟ نعم ومع ذلك لم يتبعه أحد فمعنى ذلك أن الكسرة ليست في كل الأحوال دليلا على صحة المنهج أو على الحق يكون ابع سلام الظروف عالي سواد عظيم السواد بمعنى هو الشخص الذي يرم بعيد فرفي عليه سواد عظيم يعني رأى أشخاص كثيرة من بعيد فظننت أنهم أمتي صلى الله عليه وسلم ده في حسن الظن بالله تبارك وتعالى يعني هو طبعا لما رأى العدد كثر حسن ظنوا بالله تبارك وتعالى فظننت أنهم أمتي وفي مسلم قيل له ولكن انظر إلى الأفق يعني قبل ذلك قلوا نظر الأفق فلما نظر الأفق رأى هذا السواحي فقيل له هذا موسى وقومه أي موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل وهذا فيه فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام وفضيلة بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام فنظرت فنظر، فإذا سواد عظيم أعظم من هذا السواحي فقيل لي هذه أمتهم ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وده الشاهد من اللي من هذا الحديث أو مناسبة هذا الحديث أن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام سبعون ألفاً وأكثر من ذلك كما يأتي في بعض الألفاظ هؤلاء تكون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنهم حققوا كمال التوحيد، حققوا كمال التوحيد كما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول في بعض الروايات ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألف. يعني هذه أمة النبي عليه الصلاة منهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى بغير حساب ولا عذاب، الشيخ العسامين يقول أي في القبر. وبعد قيام السهر يقول هذا ظاهره أنهم لا يحسبون ولا يعذبون ظاهر هذا الكلام لا في قبورهم ولا بعد قيام السهر في حديث أبو هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجههم إضاءة القمر ليلة البدر وعن أبو رضي الله عنه فاستزادت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألف. قال الحافظ وسنده جيد. يبقى مع كل ألف سبعين ألف. تقريبا كده إيه؟ هيقشف خمسة مليون وأكثر يعني. وبعض شرح الحديث وبعض يقول إن إن فضل الله تبارك وتعالى واسع. وقد يكون هذا العدد على سبيل التقريب والتمثيل. وإلا فقد يكون العدد أكثر من ذلك يوم القيامة يعني هذا كلام بعض الأشرار على كل بعد سلام ذكر هذا الكلام ثم ترك الصحابة رضي الله عنهم ودخل ودخل حجرته ثم نهض أيقاب فخاض الناس في أولئك ودي في فضيلة الخوض في مسائل العلم المناقشات العلمية بضوابط الشرائع يبقى في بحث المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كده مستقر عند الصحابة فضل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. إن قالوا هذا الكلام، ونبقى عليه السلام لما خرج عليهم بعد ذلك وحكلو هذا الكلام. لم يصحح هذا الكلام بل أكرر على هذا الفهم. يبقى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل عظيم لدرجة إنه مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم لعل من صحب النبي عليه السلام لا يحاسب ولا يعذب يوم القيامة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولدوا في الإسلام بمعنى لم يتلبسوا بالشرك. فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بيقول فيه عمق علم السبب لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضلا عظيما فضلا عظيما فأدركوا بعلمهم وعمك فهمهم أن هذا الفضل العظيم لابد له من سبب لابد له من, من سبب فخاضوا وتناظروا ماذا عساه يكون هذا السبب في ده فيه عمق العلم إنه سمع فضل معين فظل يبحث له عن سبب حتى يعني إن كان هذا السبب متاحا أن يأتي بهذا السبب فيناله هذا الفضل وفي أيضا حرصهم على الخير فقال هم الذين لا يستركون ولا يكتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أولاً أكررهم على هذا الكلام القريب. هو اجتهد ثم عرض اجتهاده على النبي عليه الصلاة والسلام. كان باب التدريب. يعني مثلا لو أنا لها شيخ معين. وحادثة حديثة أو مثالة فأنا اجتهدت فيها. فما لا يحق لي طالما لم أحقق أدوات الاجتهاد أو يعني دو العلم الكافية، ان أنا أفتى بذلك حتى أعرض هذا الفهم عليه على شيخ، فأقرهم وأيده، خلاص، يبقى هذا إيه فهم صحيح. نبع السلام بين لهم أولا أقرهم على ما قالوا على فضل صحبة النبي عليه السلام على فضل من في الإسلام، ثم بين لهم السافر قالهم الذين لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتطيرون على ربهم تأكلون. هؤلاء الذين له هذا الفضل العظيم هذه هي الأسباب التي بها أول هذه الأمور لا يسترقون لا يسترق لسترقى يعني أي لفظ في اللغة العربية في الغالب يعني لما تحط قبل كلمة است يبقى معناها طلب معناه طلب فنحن عندنا رقي لما أقول استرقى يبقى طلب لي طلب الرقي هو الاستعاذ طلب العوز استعانة طلب العون وهي أتي معنا إن شاء الله هذا في بابه فالمهم هم الذين لا يستركون لا يطلبون الرقي. يعني لا يطلب من أحد أن يرقيه حصين كان فعل أنه قال إيه ارتقيت أو استرقيت فسعيد أراد أن يقول لهم أن هذا وإن كان جائزا كان مباح أن العبد يطلب الرقيه ويطلب من يرقيه ولكن هذا ينافي كماله ينافي كمال التوكل مباح ولكن تركوه أوله كمال التوكل وحقيقة التوحيد الكبرى اللي هي التخلص من الشرك والمعاصي والذنوب حتى الأمور اللي هي خلاف الأول إحنا قلنا التحقق التوحيد في أول الباب على درجتين في واجب وفي مستحب المستحب قلنا للعبد يترك مال بأس به خوفاً ما به بأس مثاله ترك ترك الاسترقاء ترك اللي لسترقى. ترك الاسترقاء إن كان جائز طلب الرقية جائز مباح ولكن تركه أفضل وأولى بيقول اللي عنده سؤال يكتب واللي معاش ورق احنا ممكن نشوف الورق فقال هم الذين لا يستركون قال هكذا ثبت في الصحي وكذلك أيضا من حسن المسوم وفي رواية المسلم هم الذين لا يركون طبعا فرق كبير جدا بين الايه بين لما أقول لا يسترقي وبين ايه لا يرقي طبعا يسترقي يطلب الرقي وهذا طلب الرقي فيه عن التفات القلب إلى غير الله في الغالب اللي بيطلب حاجة من حد يطلب مالا يطلب روكي يطلب دعاءا فيه طلب ايه ان القلب التفت نوعا ما الى غير الله بدرجة ما طيب اللي بيرقي غيره لما نأتي ارقيق ده في نوع احسان بل دي في فضل وإحسان فشيخ الاسلام استشكل هذا الامر استشكل هذا اللفظ معنى وفي مسلم فحكم عليه بالشذوذ قال ان هذه اللفظة شاذة لا تسبب وقال إن الراوي وهم فيه لماذا؟ لأن طلب الرقية يقدح في كمال التوحيد من ناحية التفاة القلب إلى غير الله أما الرقية إن العبد يركي غيرهم هذا في نوع إحسان فشغل الإسلام يعني وهم الراوي في هذه اللفظ وتوهيم الرواة من مسلم مع إمكان الجمعة مع إمكان الجمع هذا أول من اللي من التوهيم. هنجمع زين، هنجمع كما قال غير وحمة العلم خطبوا غيره وهي أتمنى إن شاء الله نتكلم عن ركية بالتفصيل، إنه هو ولا يركون قال على مذاهب الجهلين. يركون على مذاهب الجهل. يركون رك المخالفة للشر. يرحمكم. فنقول الأول من تمشي الاستم رحمه الله الأول والأقرب. يستركون دي واضح إن فيها قضح في كمال التوكل أما يركون على مذاهب الجاهلية إما يكون فيها أنواع من أنواع الشرك أو المعاصي أو غير ذلك طيب نحن قلنا الركيا كتعريف إن هو كلام يتلى يقرأ يقال فيه طلب الشفاء من الله تبارك وتعالى واضح كده هذا الركيا لها شروط لها أداب و فيها صور أحيانا بيدخل فيها شرك بالله تبارك وتعالى كل هذا يعني هنرجعه إلى نيات مكانه في بابه اللي إحنا نعرفه هنا أن طلب الركية من الغير هيونافك كمال التوكل من أراد أن يكون من السبعين ألفا لابد أنه يلتزم بهذه الأمور أن يكون كمال أن يكون توكله وتوحيده في أعلى ما يكون أعلى ما يكون ولا يكتوون قال لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذزا بالبلاء. يبقى لا يكتوي بمعنى لا يطلب من غيره أن يكوي ولا هو يكتوي بنفسه ما شكرا؟ قلت شيخ عبد الرحمن والظاهر أن قوله لا يكتغون أعمه من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم أو يفعل ذلك باختيارهم أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر ابن عبد الله المهم للوطعن هتعارض لحكم الكي هتعارض لحكم الكي ونزكره ولكن بنقول أن من كمال التأكل ومن أسباب دخول العبد في السبعين ألف الذين لا يحاسبون ولا يعذبون هو أن يترك الكي أن يترك لي الكي لا يكتوي ولا يكي غيره ولا يكي غيرهم. كلامه هنا إن هو إستسلام للقضاء وتلاززا بالبلاء يعني هذا ليكون على إطلاق إن العبد يتلازز بالبلاء يعني إحنا بقول الأصل أو الأصل في المسلم أن يطلب عافية الله تبارك وتعالى السلام قال لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو الأصل العبد يطلب العافية أن القرب من الله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل تكون في العافية أكمل منها في الإيه؟ في البلاء ولكن إذا وقع البلاء بالعبد في يطلب منه إما الصبر وإما أن يفر من قدر الله إلى قدر الله إن كان قدر مولم يفر منه إلى قدر آخر بالدواء أو مشابه ذلك والكل من قدر الله وإن كان قدر الله تبارك وتعالى وقع به أمر شرعي يعني في معصية الله تبارك وتعالى هيكون الرضا بالقضاء إن هو يفر من هذه المعاصي لطاعة الله تبارك وتعالى المهم نقول اللي تلفز بالبلاء يعني طبعا العبد لا يتلزز بالمرض ولا يتلذذ بالضنك وما شبه ذلك ولكن يعني لعله يقصد ان العبد إذا استثنى من الله تبارك وتعالى وصبر وشكر الله تبارك وتعالى يصل لدرجة إيمانية يشعر بيها بحلوة الإيمان والتلذذ بطاعة الله تبارك وتعالى إنه بصبر على البلاء. باستسلامه لقضاء الله تبارك وتعالى لكونه مع مراد الله عز وجل في طاعة الله لعل هذا مقصود من التلزز بالبلاء وليست القاعدة أن العبد يتلزز بالبلاء ولا الأقدار المؤلم تلزز بما ينشأ عن البلاء من الاستسلام من أنواع العبودين الصبر والشكر والاستسلام وغير ذلك مثالة الكيت هو أورد فيها يعني بعض الأحاديث ابن القيم لخص المسالة تلخيصا جيدا. ابن القيم يقول أحاديث الكي الورد في الكي أربعة أنواع. أحدها فعل ورد النبي عليه السلام فعل هذا الكي ورد في بعض الأحاديث عدم محبتهم النبي عليه السلام لم يحبه. يعني قال وما أحب وأنا أكتوب. والثالث السنو على من تركه. في مثل هذا الحديث. لا يسترقون ولا يكتوون الرابع النهي عنهم. ولا تعارض بينه. يعني حس الوردة في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم ثعلب أو راضي بالفعل. نوه بحديث أنس صلى الله عليه وسلم كوا أسعى دب نزراره من الشوك يعني شوكة نوع المرض. يقول لك حمرة تعلو الوجه والجسم. ابن الله قال الشفاء في ثلاث شربته عسل وشرطة محجم وكية نار أثبت أن الكي في شفاء قال وأنا أنهى أمتي عن, عن الكي يبقى فعل بأسعد بن زرارة وأخبر أن في شفاء وأسنع على من ترك ونهى عنه وأخبر أنه ما يحب الجمع بين هذه الألفاظ كلها قال ابن القيم رحمه الله ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه كون فعل دل على أن هذا الفعل إيه؟ جائز وعدم محبته لا يدل على المنع منه كونه لا يحبه لا يدل على أنه إيه؟ محرم ربما كان يحب مثلا البصل هل كان البصل محرما؟ لا يبقى كان لا يحبه يبقى لا يحب الكي لا يدل على التحريم ونهى عنه مع فعله دل عليه على خلاف الأولى أو الكراه على خلاف الأولة أولي الكراه وأثنى على من تركه دل على أن تركه إيه تركه أولى وأفضل إذا خلص الكي أنه جائز ولكنه خلاف إيه خلاف الأولة وزي ما بقوله آخر العلاج آخر العلاج الكي طيب بعض الناس ممكن يتصور بقولي يعني تبديئ أسباب إن لو أتيت بها أكون من السبع طب فرضا أنا وقعت في أمر من هذه الأموم لسبب ما؟ إن طلبت رقية أو اكتويت أو ما شبه ذلك خلاص كذا أنا خرجت أقول لأ في حاجة اسمها إيه؟ توبة إن العبد يتوب ولا يعود إلى مثل هذه الأموم وإلا في الصحابة رضي الله عنهم لو كنت لهم هذا الحديث كان أكثرهم إيه؟ كانوا مشركين أو كفارا ووقعوا في أعظم منزال ومنهم بلا شك من تحققت في هذه هذه الأسباب. المقصود إن العبد يموت على هذه الأمور يأتيها ويموتوا إيه ويموتوا عليه يعني فعل ورجع فعل ورجع إنما أن يموت إيه أن يموت عليه. ولا يتطيرون الطير أو تطير وذبر وذ أيضا هيأتي لهم باب إن شاء الله من المستقل اللي هي ولكن خلاص الطيرة إن العرب كانوا إذا أرادوا سفرا أو أمرا هاما يطيرون الطير فإن أخذ يمينا مضى وإن أخذ شمالا يعني لم يخرج لهذه الحاجة فسموا هذا الأمر إيه؟ التطير أو الطير اللي نسميه لإيه التفاؤل أو التشاؤم التفاول أو التشاؤم العبد يتفاول أو التشاؤم بمثل هذه الأموم في نهي عن ذلك سلام أخبر أن الطيرة شرك أخبر أن الطيرة شرك فمن أوصاف السبعين ألف هؤلاء الذين لا يحسبون ولا يعذبون أنهم لا يتطيرون يبقى الطيرة هي التفاؤل أو التشاؤم بمرئي أو مسموع لم يدل الشرع عليه العبد يتفائل أو يتشاؤم بأمر مرئي يراه أو أمر مسموع لم يدل عليه الشر هذا بنسميه للطيرة أو التطيون قوله على ربي توكلون يتوكلون قال هذا هو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهي التوكل هو على الله وصدق والالتجاه إليه والاعتماد والقلب عليه هذا هو نهاية تحقيق التوحيد كأن تحقيق التوحيد عليه على درجة تحقيق التوحيد على درجة على مراتب ولها نهاية فكمال التوحيد كمال التوحيد أو نهاية تحقيق التوحيد ان العبد يتخلص من هذه الأمور طيب التوكل ال... ال... ال... الاكتواء والاسترقاء دي من جملة الأسباب اللي ظل الشرع على أنها نافعة في الجملة طلب الروكي والاكتواء دل شرع على أنه نفعة من الأسباب النفعة فهل يترى فهل التوكل يتعارض مع الأخذ بالأسباب هنا بقى بيحل هذه الأشكالين يحل هذا الأشكال بيقول اعلم أن الحديث ليدل على النوم لا يبشرون الأسباب أصلا فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لم فكاك لأحد عنهم خلاص الكلام اللي يقوله هنا إن الحديث استثنى أسبابا معينة أسبابا مخصوصة اللي هي طلب الرقية والاكتواء والتطيور ده اللي استثنى لي أما غيرها من الأسباب التي أجازها الشرع فلا إشكال فيه فلا اشكال فيه بشرط أيضا لا تتعارض مع كمال, مع كمال التوك مع كمال التوك. بل نفس التوكل مباشرة لعظم الأسباب التوكل نفسه من أعظم الأسباب قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حاسم الحديث حديث عمر لو أنكم يتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم من إن التوكل من, الإيه؟ من أسباب الرزق وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه الله كفيه فغير قادح في التوكل هذا خلص في الكلام هذا هو الخلاص أنه يجوز العبد لو أراد إنه يحقق مرتبة عالية في التوحيد إنه يتخلص من هذه الأسباب وإن أتى من الأسباب يأتي من الأسباب التي لا طاقة في التوكل بيقول وأما مباشرة الأسباب والتداوى على وجه لا كراهته فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون تركوه مشروع. إحنا عندنا أمرين عندنا أمرا في أمر الشرع وفي أمر التوحيد الشرع للأوامر والنواهي افعل ولا تفعل وفي أمر التوحيد اللي هو توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادات ومنها أعظمها التوكل وعبادات القلب عدم التفاة القلب غير الله تبارك وتعالى فالشرع كأوامر ونواهي حسن أمراً ونهياً على الأخذ بالإيه بالأسباب وفي التوحيد نبهنا الشرع إلى ألا نعارض التوحيد معارضة كلية أو جزئية في الأسباب فنجمع بالأمرين بأن نقول ان ترك الأسباب في الكلية ترك الأسباب بالكلية طعم في الشرع لأن الشرع في الجملة أمر بالأخذ بالأسباب ولا أتقاض في الأسباب طعم في التوحيد أنت تأخذ بالسبب، ولكن هذا السبب لا تعتقد فيه أن ده سبب مجرد أو خارج عن قدرة الله تبارك وتعالى أو أنه ينفع أو أو أم. وإن شاء الله يبقى لنا عود إن شاء الله لما نتكلم مع أنواع الشرك على مسألة الأسباب أو قاعدة الأسباب إن لها علاقة كبيرة جدا بمسألة اللي الشرك الأصفر. وبعدين ذكر كلام من القيم قال وقال من القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات الله تبارك وتعالى قضى وقدر الله جل قد وقدر ما في هذا الكون قد وقدر كل شيء بسبب هذا الغالب الغالب الأعام إن القضاء والقدر بيقع بسبب والكل من قضاء الله وقدر ولكن حتى يؤدي السبب إلى المسبب، حتى يؤدي سبب ويقع لابد له من شروط توفر شروط وانتفاء موانع، فإذا وجدت الشروط انتفت الموانع أدى السبب إلى المسبب، إن تخلفت بعض الشروط أو وجد بعض الموانع قد لا يؤدي السبب إلى المسبب، وفي بعض الأحيان قد يتخلف في السبب ولا يؤدي فعله. زي إبراهيم عليه السلام لما ألقى في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم مع أن النار سبب للإحراق ولكن تخلف هذا السبب في حالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودي من الحالات النادرة ولكن بنقول أن السبب داخل في قدرة إليه تبارك وتعالى فالعبد لا يلتفت قلبه إلى الأسباب ولكن إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى قال قد ضمنت هذه الحديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي أنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضغضها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا مباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية, مقتضيةً لمسبباتها قدرا وشرعا في أسباب شرعية وأسباب قدرية وإن شاء الله هنفصل في هذا الأمر بعد ذلك وأن تعطيلها يقضح في نفس التوكل كما يقضح في الأمر والحكمة تعطيل السبب يقضح في الأمر الأمر والنهي في الشرع ويقضح في التوكل من حيث المقال يعني هو يترك الأسباب سوف يقول به الأمر إلى أن يلتفت قلبه إلى غير الله يعني لترك الأخذ بالأسباب على الرزق. هيفضل كده إيه؟ لا يقلب الرزق ولا المال لغاية ما يأتي عليه زمان يقلب الرزق من غير الله تبارك وتعالى والسلام على رسول الله وبعد. تكملت كلام النقيب رحمه الله آآ قال وأن تعطيلها يعني تعطيل الأسباب لا في نفس التوكل كما يقداح في الأمر والحكم ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التو أقوى في التوكل. نقوله يعني باقده في التوكل ترك الأسباب من المأهيل منحس اللي العبد قد يفعل فعل أو يترك الأسباب حتى تضيق به الأحوال فيلتفل قلبه لغيره الله تخيل مثلا واحد قاعد ولا يرد أن يعمل ولا أنا متوقع الله تبارك وتعالى وليس له مظر أي مصدر للدخل طبعا تجد توكله منقوص ليه ما هو قاعد؟ ما فيش لا شوق ولا في أكل ولا شغل تم مرة علي يوم وجاء وعايز يأكل. ويوم ويومين مثلا وتلات أيام هيعمل إيه؟ هتلاقي قلبه تلقائي كده بالفطرة مرتبط بأي حد يدخل من الباب يجيب له إيه؟ يجيب له أكل. أخبرك، فعايز أقول إني من حيث المقال لو ترك الأسباب هيقولوا بالحال إن يقضي حذالك في إيه؟, فيه توكل إيه؟ في توبليه لأنه بخلف الفطرة. ويخالف الشر وطبعا بمعطل الحكم والشرح وإن الله تبارك وتعالى في بحكمته جعل لكل شيء سببا فلا بد من الأخذ بالإليه الأسباب ومعطل الشر أن الشر أمر بذلك يتكلم هنا عن مسألة اللي هي حكم التداوي بقول اختف علماء فيها هل التداوي مباح وتركوه أفضل لأول رأي أو أن التداوي مستحب أو إن التداوي ويجب دي ثلاثة أقوال بيقول إن القول الأول مشهور عن أحمد اللي هو إن ترك التداوي مباح إن التداوي مباح ولكن تركه أفضل تركه إيه أفضل والقول الثاني إن هو مستحب ده قول الحكاية الناوي شرح مسلم أنه مذهب جمهور السلف وعمة الخلف ده كلام الناوي الجماهير على أن التداوي في الجملة, الجملة مستحب وماذا بأبي حنيفة؟ أنه مؤكد لدرجة تدانيه من الوجوب. يعني مؤكد جداً عند أبي حنيفة حتى يكاد يكون واجبة وعند مالكه يستوي يعني هو مباح يستوي فعله وتركه ولكن كلام الشيخ الأسلامية تهمية أن التداوي ليس بواجب عند جماهير أهل العلم ليس بواجب وأوجبوا طائفة قليلة من أصحاب الشفيع، الراجح في ذلك هنقول إن التداو في الجملة مستحب، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداو ودفعل فعل, فعل أم؟ يعني أقل يحول يكون أن يكون مستحب، فهو مع الأدلة الأخرى اللي بتراغب في توكل الله تبارك وتعالى نجمع هذا مع هذا ونقول هو إيه؟ أنه مستحب، ولكن في بعض الأحيان قد يتوجب، قد يصير واجباً وفراضاً في أحيان، مثل هذه الأحيان اللي لو وصو مرض وعلم أنه لو لم يداوى هلك قطعاً، يبقى يجب عليه ليه؟ يجب عليه التداو. طيب هل هذا يعارض الحديث؟ اللي معناه لا، الحديث غايته الحديث غايته أنه استثنى بعض أنواع الدواء. ذكر إن في بعض نوع التداوي الأخذ بها منافل كمال التوكل ولكن يبقى بقية التداوي على الأصل وهي أنه مستحب في الجملة وقد يجب في بعضه في بعض الأحيان. فقام عكاشة بن محسن أحد الصحابة رضي الله عنه كان من أجمل الرجال فقال أدع الله أن يجعلني منهم. يبقى دا فيه طلب الدعاء من الفاضل في طلب الدعاء من الفاضل هو شيخ الإسلام رحمه الله لكلام بيقول إنه طلب الدعاء من الآخر في غير أمور الآخرى ينافي كمال التوكل أو داخلة في الأول خلاف إليه الأول بيقول إنه طلب الدعاء من الغير جائز مباح ولكن إذا كان في أمور الدنيا هو خلاف الأول يعني تركوه إيه أفضل وطعن وكشة طلب الدعاء من النبي عليه السلام في أمور اللي في أمور يبقى طلب الدعاء من الآخر في أمور الآخرة هذا يندب إليه يندب إليه ويستحب. إن كان في أمور الآخرة هو جائز بلا شك ولكن تركوه أولى لعموم أدلة النبي أدلّة الأحاديث التي ذكره سلم في ترغيب الصحابة في عدم طلب شيء طلب شيء من الناس، النية طلب الدعاء فنها يعبر عنه عن طلب وإلتفات القلب إلى غير الله تبارك وتعالى. ثم قام رجل آخر فقال دع الله أن يجعلني منهم، فقال سبق بها عكاش يعني بيقول قال القرطبي لم يكن عند سن الأحوال ما كان عند عُكاشة، فلذلك لا نجيبهم. إذ لو أجابه لجاذ أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك ده أهل علم يسموا هذا الأمر يعني ده استعمال المعارض استعمال إيه المعارض يعني النبي عليه السلام هذا الرجل ليس من أهله فلو قال له إذا أنت لست من أهلها هيصيبه إيه الحزن يحزن ويجد في نفسه فالنبي عليه السلام استعمل المعارض بحيث أنه يطيب قلب هذا الرجل وفي نفس الوقت يسد لقلبه فقال سبقك بها ايه عكاش يعني كده عباش سبق كان المثال كانت ايه لواحد فقط وعكاشة سبق ففيها ايه حسن خلق النبي عليه السلام أنه براعي الأحاسيس والمشاعر وقلوب الناس لا يكسروا خواطرهم ويعبر عن المعنى بأحسن الألفاظ كده انتهى الباب باقية المسائل يعني نقرأها على عجل ونذكر مواضع الشاهد منها أو مواضع شواهدها من الباب بيقول في مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد كيف؟ إن عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين عبد الفقير مثلا مثلي لم يكن من المشركين ومعلوم الفرق الذي بين إبراهب عليه الصلاة والسلام وبين فقير مثلي يبقى كأنه لم يكن من المشركين وصف عاب، ولكن الناس عليه على, على مرتب. لما ذكر عليه لم يكن من المشركين، وذكر المؤمنين بعد ذلك لم يكونوا من المشركين فيه بيان مراتب الناس في التوحيد. الثانية ما معنى تحقيق التوحيد؟ وتذكرنا سناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. إن هذا أب يستحق السنب؟ ان العبد يتجنب الشرك. هذا يسنى به على الإنسان سنؤو على سادة الأولياء بسلامة من الشرك الآية كون ترك ترك الركية والكي من تحقيق التوحيد حنا قلنا الأدق ترك طلب الإيه طلب الرقي. ترك طلب الركية كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل ممكن نقول كمال ليه كمال التوكل كمال التوكل السابعة عمق علم الصحابة لمعرفة ما النوم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم لعنةهم الذين صاحبوا بعض إلى آخر ليل على الخير إنهم تناقشوا في المسألة وبحثوا الأسباب. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية إنهم سواد عظيم أعظم من السواد الذي مع موسى عليه السلام وبالكيفية نوعية الرجال. يعني أتوا بكمال التوحيد والتوكم فضيلة أصحاب موسى عليه السلام عرضوا الأمم عليه عليه السلام وأن عرضهم عليه إما في المنام ليلة الإسراء أو لو هذا الأمر الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لما قال النبي مع الرجل النبي معه الرجلان بيث مع أحد ظاهر ان تحشر كل أمة مع إيه. مع نبيه. يدل على هذا المعنى قوله تبارك وتعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها لكنه كل أمة تحشر بمفردها مع نبيه الثالثة طبعا بسalam لما رأى النبي مع الرجل مع الرجلان استطاع أنه يميز كل أمة إذا لعنة متميزين. كل من استجاب للأنبياء أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. من الأنبياء يعني سمرت هذا العلم وعدم الاغترار بالكسرة وعدم الزهد في القلة الرخصة في الرقيات من العين والحمه عمق علم السلف لقوله لقد أحسن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني الثامن عشرة بعد السلف عن مدح الإنساني بما ليس فيه الشاهد على كذا أما إني لم أكن في صلاة. قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوء. دا عالم يعني أي معجز. لس يمن عكاش رضي الله عنه مات شهيدا. بعد ذلك. الحديث العشرون استعمال المعاريد. لياسمه قبله إيه عكاش. وفي المعاريد مندوع عن الكذب. لسا ممكن يضطر بعض المواقف بدل ما يكذب ممكن يستعمل إيه المعاريد. طبعا بضوابط الشرع. سنيع العشرون حصن خلقه صلى الله عليه وسلم سؤال يقول هل يحمل؟ إحنا طبعاً كده الدرس ان شاء الله وكان في سؤال من المرة السابقة وسيلة هنا. إحنا بس في تنبين. الكتاب اكتفته لما جيت يعني قلت آخر الكتاب إن شاء الله إن وقته صعب. يعني في نوع من اللي الصعبة شوي. فالهدف إن إحنا نبسط اللي نبسط الكتاب. فإحنا نتمنى التفاعل من الإخوة الكرام يعني اللي عنده. سؤال اللي عنده طبعاً احنا بنحاول لأن في منهج مفروض إحنا متزم به منهج زمني بنحاول نلتزم به بعض الكلام بنح بعض الكلام فاللي يقرأ ويجد الصعوبة ما فيش مشكل إنه إيه ان هو يسأل. الأمر اللي بعد ذلك موجود على النت بعض الناس بتفرغ الشرح وانا غير مثلاً هذا التفريغ في في كذا على النت الناس بتفرغ نزل يعني مفرغ أنا لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد، وأنا لا أرضى به حتى كمان. لأن ما في الشرف. حكينا أنتم شوفين إلّا عملاقون اللي إحنا بنيه، بنفك تلاصم وبنحاول نشرح فقط يعني بين بسطة المعلومات. فلو في حاجة مكتوبة هتلاقي من خلي أنا إن شاء الله يعني. لو في حاجة مكتوبة أو تلخيص أو شابه هيبقى من خلي أنا إن شاء الله معكو هنا. السؤال بتاع المرة السابقة، إحنا لما كنا حديث البطاقة، قلنا اللي الرجل قالها ومات على ذلك. كان سؤال يعني إيه الدليل إنه قالها وإيه ومات على ذلك هو طبعا الأدق من عبارة من نقول إنه ومات على ذلك هي عبارة شيخ الإسلام اللي قالها هنا في الكتاب إنه قالها بشروطها ولم يأتي بما يناقض ذلك الرجل قال هذه الكلمة العظيمة لله إلى الله بشروطه بالإخلاص واليقين والإخلاص وما شبه ذلك ولم يأتي بعد ذلك مايه بما يناقضها أخبرك. بس واضح إنه أتى بسجلات من الذنوب والمعاصي، ولم يذكر له من الحسنات إلا حسنات واحد، وهذه الكلمة قالها بإخلاص ويقين، واحنا عادنا في تلازم بين الظاهر والباطن، لو كان فعلا هذا حدث، لابد كان يأتي معه إيه؟ حسنات كثيرة، فلما لم يأتي، أعلمنا يوم طروي أن قالها بشروطها. ولم يأتي بعدها بما يناقضها حتى حتى مات. حتى ما يوضع أقرب في بعض الناس ينكر هذا المعنى ولكن ده الأقرب للي للمعنى اللي سؤال هل الكي نوع من أنواع العلاج احنا نوع من أنواع العلاج ولكن الشرعية استثناء الشرع استثناء جائز ولكن خلاف الأول تطلع على الأحكام الخمسة نعم يعني قد يكون واجبا في بعض الأحيان لو أصيب بمرض ليس له علاج إلا الكيم. إلا الكيب طيب هل يحمى قولوه لا يستركون لا يركون على رقية الشركية؟ هنا لا يركون كلام خطابه وغيره لا يركون على مذهب الجاهلية أي مذهب الجاهلية ديت؟ دي؟ أن يكون فيها شركة، يكون فيها معاصي، يكون فيها أمور محرمة لا يسترق يطلب ليه؟ يطلب الرقية دها كل الأسئلة اللي إيه اللي وردت. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، كشيلوا الليل الليل، استغفرك وأتوب إليك.